الربنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجن وسار بأهله أنس من جانب الطور ناراً قال لأهلهم فتو إني أنست ناراً لعلني آتيكم منها بخبر لعلني آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تستنون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 فَإِذَا مَا رَأَاهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّامُدْبِرَا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ دُونِ رَيْبٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِنَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ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 فأو قدري ياها ما نعلى الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ إِلَّا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَينَا أَغْوَينَا هُمْ كَمَا وَوِينَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إيانا يَعْبُدُونَ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 وَبَتَغِيفِ مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَسْنَصِيبَكَ مِنَ الْدُّنْيا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَوْمَلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِتُوهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي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 يقولون ويك أن الله يبسُّ الرزق لما يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخشفنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدونه في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مجد.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 في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النظير للكافرين ولا يصدونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودعوا إلى ربك.